สัมยังอัลลอ م ฺนี่มันผาม ل ได้อัลลอฮฺมะลักอัลฮะมดุอันตโนุวั ولك อัลฮะมดุ ق ันตไควมุสเม ا ต ا ว์ و ละอาร์ดี ولك อัลฮะมดุอันต์ م و ا و ا ت มาต ا ว์และอาร์ أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. والساعة حق و ا ل ن ب ي و نحق ومحمد حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصنا م وإليك حاكمنا فأوفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا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 إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ا ع ز الإسلام والمسلمين الإ وال وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين اللهم منصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين اللهم إن نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ا ل م ن ا ن يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ا أ ح د أن تنصر الإسلام وأهله في كل مكان اللهم أنصر الإسلام وأهله في كل مكان اللهم أنصر الإسلام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 نكته أمرنا إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي غير أن عافيتك هي أوسع لنا ن ع و ذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أي حل علينا غضبك أو أنزل أن بنا سخطك لك ا ل ع ت ب ا حتى يا ت َ ن ل ظ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 اللهم أنزل نصرك و ت أ ي د ك أنت ع ض ي د ه م وأنت نصيرهم وبك يقاتلون اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم ربنا أفرغ عليم ص ب ر ا وثبت أقدامهم وصرهم على القوم الكافرين اللهم م ك ن ل ه م وكفهم بما شئت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 اللهم خ ذ ه م أخذ عزيز مقتدر اللهم جعل الدائرة عليهم اللهم أرنا فيهم يوما أسودا اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وخرب ديارهم ودمّر أسلحتهم اللهم أنزل عليهم الأعاصير المدمرة والأمراض الفتاكة اللهم اللهم أحسهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا وجعلهم عبرة لأمثالهم من اليهود والنصارى والمشركين أذلة ا ص ا غ ر ي ن اللهم إننا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم منزل الكتاب ا مجر السحاب هزم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم، وأرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. ربنا أنت ع ظ ي د ن ا وأنت نصيرنا وأنت حسبنا و ن ع م الوكيل اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين ورده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 فأنزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم فأنزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم اللهم من آذاهم فأذه ومن عادهم ف ع ا د ه لا إله إلا أنت سمحانك إن كنا من الظالمين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 أ ق ص ا ئ ل ا رحم المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم طهِرهم من إخوان القردة والخنازير اللهم مزقهم كل مزق م اللهم فرق بينهم وبين من شايعهم اللهم أصلح أحوال المسلمين في فنسقين اللهم أصلح أحوال المسلمين في في نصين وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام اللهم ولا تجعل ك ا ف ر علينا سبيلا اللهم إننا نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وجهد البلاء ونعوذ بك من م ك ر ا ت الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك و ي ؤ م ر فيه بالمعروف و ي ن ه ا فيه عن المنكر على بصيرة ا ذ ا الجلال والإكرام اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا ا ت ب ع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق ما منا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه ل ه د ا ك وجعل عمله في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة. التي تدله على الخير وتعينه عليه هذا الجلال والإكرام ووفق جميع ولا تامور المسلمين للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آمنا في أوطاننا وادمن نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا اللهم من أرادنا و ل ا دنا وال م سلمين ب س و ء فأشغله في نفسه وجعل كيده في نحره وجعل تدبيره ت د م ي ر ه اللهم عليك بمن أدخل إلى بلادنا وبلاد المسلمين المخدرات والمسكرات اللهم عليك بمن أدخلها اللهم عليك بمرويها وصالعيها وتجارها اللهم عليك بمهربيها و ب ا ئ ع ه ا ومن أعان على انتشارها اللهم اللهم إن لم ت ر د ه د ا ي ت لهم فلعنهم ل ع ن ا ك ب ي ر اللهم ن لم ت ر د ه د ا ي لهم فلعنهم ل ع ن ك ب ي ر ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم ل ع ن ا كبيرة في الدنيا والآخرة اللهم ارفع ع ن ا الغلا والوباء والربا والزنا والزلال ز والمحن وسو الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خ ا ص ة ه وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك ن س ت غ ث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفت عين ولا أقل من ذلك والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين قدمت لكم من موقع t v q ีอ a n น com